قُلْ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذَلِكَ جَزَ أُهُم جَهنَّمُ بِمَا كَفرَروا وَاتَّخَض آياتِ وَرسُله زُءى إِن الذيينَ آمنُ وَمِل الصَّالِحات كََت لَ جََّ تُلفِدَوسُِ زُلا خَدينِين فِيهَا لا يَبَغونَ عَهَا حِوَلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا